وَل نَجزًا الَّذينَ صَبَرُ أَجرََهُم بِأَحسَنِ مَا كانَوا يَععمللُون مَنْ نِلَ صَالِحًا من ذَكَرٍ أَوءُ فَوَهُو مُؤْمن وَهُو مُؤْمِن فَلَ نُوحشِييًاَّهُ حَيةَ قَجبَ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 بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ قُلْنَا نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ